أ ن ا ح س ب حساب الكرن ماخذ بالاستبصار ولا دان ي أ ه ل الكبر والبخل والتقي أ ن ا ح س ب حساب الكل ماحب الاستبصار ولا داني أ ه ل الكبر والبخل والتقنيط ولكن حظ ي م ا ن وجهي معه مقراط ضل اظل مافال امتحانات بالتصقيق فرش لا ذهب ثم ورد ثم زل ثم ابسط ولا شاف مني غير اله مال والتفريق اضيع عمل حظي باله مال والاحباط ت أ ب ط ت منه ق ا ل ما ينفع ا ل ت أ ب ي ض خسرت ا ل ن ت ي ج ة واللقا من ثلاث ة ش و ا ط ولا عاد ينفع دارتي مستوى التنشيط خسرت الدبل والفرق ك ل ثلاث ة ب ن ا ط ولا عاد لي خطاه مختار ربطني ه و ا خلي رباط وراه رباط وانا حالف من مجفاه لو راح جسمي خيط و ل ن س ا ه لين اطرق فينزل في بجنب الغار وبغداد يصبح فيضع ي واحي خميس مشيط واذا ما حصل ل ي ق ر ب ط ل ق ه المخباط اموت وتروح الروح جعل م ك ا ر ا ح م ق ي ولا عطوني ج ا ر ك ل ل ق ا ز والمشخاط وخلي عليه الصبر والقبر والتحنيط حبيبي فريق يصدر ا م ر على الضباط عطاه الله السلطه وسلط عليه تسلط عصر داخل على الخياط على الحجتين مشط ا ن قذره ل ت م ش ي ط تعال اكتب س م ك داخل القلب يا خطاب تبصر ودقق وانقشه واضبطات ض ب ط ت ع ل ك ب اضبط داخل القلب يا خطاب ودكق تبصر ونقشه و تعال ض ب ط ت ك ت ب اسمك داخل القلب يا خطاب 《「てばそるわ」》「デカくわんこし」「えっ?」